يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض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 يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر في امفسهم نادمين ويقول الذين امنوا ها اولئك الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم خابت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلذات على المؤمنين هَذِهِ الَّتِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة قالات ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 இ